أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 112. والله عزيز ذو انتقام 113. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء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 فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه بيتغاء الفتنه، بيتغاء الفتنة وبتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.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 زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقتارة والقناطير المقتارة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا.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 وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 تود لو أن بينها وبينه أَمَدًا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك برحمة مصدق مصدقا بكلمة من الله وسيده وَحَصُورًا ونبي من الصالحين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 يا مريم قنوت لربك واسجد وركع مع الراقيين ذلك من أنباء الغيب نوح إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقل مهما أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم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 إذ قال الله يا عيسى إني متوّفيك ورافعك إليه ومتّهّرك من الذين كفروا ومتّهّرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إليَّ مُرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا فِيهِ تَأْخَذْفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْفِلُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ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 فَمَن حَاجَّكَ فِيهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُل تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ فَقُل تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا اهله الكتاب لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون يا اهله الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقالوا قائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وَكَفَرُوا وَكَفَرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ ولا تؤمنون الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله ان اعطي احد لا أحد مثل ما أُوتِيتم أو يحجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منھم لفريقا يلون السنته بالكتاب تحسبوه من الكتاب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 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول الناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن نبيه ولا تصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذلك اصري قالوا أقرنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وأولئك هُمُ الضالون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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن تعملون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 فأصبحت بنعمته إخوان وكنت على شفاة حفرة من النار، على شفاة حفرة من النار، فأنقذكم منها. وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 فأما الذين سودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم فذوق فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله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 وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ مُرِيبَةٌ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ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 ليسوا سواه من أهل الكتاب أمم قائمة يثلون آيات الله يثلون آيات الله آنا الليل وهم يسجدون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 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ, أصابت حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ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 ها انتم اولائ تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم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 إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا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 وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينقرون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله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 وَنَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَيُمَحِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقُ الْكَافِرِينَ أم حسبتم أَنْ تدخل الجنة ولم ما ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فَقَدْرَ أَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْفُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْوُكُ تِلَاءً قَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ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 وَمَن يُرِدْ سَوَاءَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ سَوَاءَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة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 وَلَقَدْ صدقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ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 اذْ تُواصِدُونَ وَلا تَلْمُونَ على أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم فَأَثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أمناً نعاساً نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم يظنون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 هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم رسول من أنفسهم يثلو عليهم آياته ويزكيهم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 بل الأحياء عند ربهم يفزقون فريحين بما أتاهم الله فريحين بِمَا أتاهم الله من فضله ويستبشرون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 إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءُ وَاتَّبَعُوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين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 إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما عَلَيْهِ عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن, ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله وَرُسُلِهِ وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أَجْرٌ عظيم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 لا تَبَغُوا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا مِنَ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ أَذًى كَثِيرًا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 117. وعلى آيات الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 117. سبحانك فقنا عذاب النار 118. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار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 ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد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 مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَوَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا هُلَاءِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.